Hâbihi qasîdatu'l-vuslati seyyidi ve ültazi el-şeyh abdülghani el-tumeşkiyi el-nablusiyyi ıttisa sırrı'l-azîz Bismillahirrahmanirrahim Vücudi Celle an cismi ve an ruhi ve an aqni ve an ve tek في وعن حكمي وعن أقلي وأدي مطلق حي على الإطلاق يستعلي وعن ذاتي وعن وصفي وعن برضي وعن كلي وأدي ليس يدريه سوى من لم يزل مثلي ولو زال الخطى من علم أهل العقد والحل لأطحى علمهم من بحر علمي قطرة وعلم الخضر في علمي، وموسى رشقة البلي. أنا المعروف في الدنيا ما في الأخرى بذ الفضل. أنا الأملك بإجابت، أنا الأفلاك من أجله. بلا يدري جنيد بالسبي عندي ولا شبلي وما في عالم غيري فخفوت عنك يا خلني بلا يدري جنيد بالسبي عندي ولا شبلي وما في عالم غيري فخفرت عنك يا خلّي وما أعبد الغني اسمي ولاكين مقتوا شكني ولاكين آلم الاوهام تشمي من على مهلي